بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أُلم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّهُ إِلَى بَعْضِ حَدِيثًا فَلَمْ نبأت به واظهره الله عليه عرفا بعضه الله عرف زادهم غوا و اعرض عن بعض فلن نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم تَتوبَا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وهو هدري صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى يا وَلَقَدْ كُنَّا أَنْ نُبَدِّلَ لَهُ أَزْوَاجًا مسلمات مِنْهُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ دائبات عباد دائبات معبد سائحات في أبكارا يا أيها الذين آمنوا وقووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتدون يوم ان ما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبة نصوحا عسى توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم وَيُدْخِلُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ, يوم لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ أَوْ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ كَأَنَّهُمْ بين ايديهم انهم بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا وانصر لنا على كل شيء قليل يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوطر كانت تحت عبدين من عيبنا مصالح حين فخانهما فخانت اهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وق لدخل النار مع الداخلين امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وَنَمَيْنَهَا مِن بَيْنِ أَمْرٍ التي, الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين